سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ خَالِقُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ قُلِ الرَّبُّ أَمَّا تُرِيَنَّ مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ أن نريك ما نعدهم لقادرون إدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعود بك من همزات الشياطين وأعود بك رب أن يحضرون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَّعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ قَالُوا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن دَرَزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ